وفقير متذلل مما جنيت كسير تتزاحم الآهات بين جوانحي والقلب فيه تبدل وزفير فاغفر إلهي كلما أذنبته فالدمع من فرط الذنوب غزير فلأنت أعظم من يجود بعفوه وانا المقر وشيمة التقصير خذ بيدي فإني مبحر عزمي بأغلال الذنوب يسير ألاك العظمة جرت انهارها والنفس في فلك الشتات تدور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 رباه إني مذعن وفقير متذلل مما جنيت كسير تتزاحم آهات بين جوانحي والقلب فيه تبدل وزفير فغفر إلهي كلما أذنبته فالدمع من فرط الذنوب غزير فلا فلأنت أعظم من يجود بعفوه وأنا المقر وشيمة التقصير مهما كتبنا في علاه قصايدا مشبوبة يتقاصر التعبير من أتقن الإنسان قو وما خلقه حسنا فما في الكائنات نظير